الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد أيها الأحباب الكرام احنا المفروض ان احنا هنتكلم اليوم عن الأذان وعن فقه الأذان ولكن طبعا بحكم ان احنا مقبلين على شهر رمضان شهر الصيام وشهر النفحات وشهر القرآن فا إن شاء الله عز وجل يعني اسمحوا لي أن نبدأ من اليوم حتى ننتهي إن شاء الله من الحديث عن كتاب الصيام نبدأ النهاردة إن شاء الله عز وجل في كتاب الصيام بس أنا حب أنوه الأول على شيء لإنني أنا أخشى إن أنا أنسى إن شاء الله يعني نقول إن الدكتور سعيد إن شاء الله عز وجل هنبدل الأسبوع الجاي أنا هو هو هيكون السبت وأنا هكون الجمعة يعني أنا هنبدأ إن شاء الله الفقه معكم الساعة تسعة ونص زي ما الدكتور بيبذأ معكم هو بس الأسبوع الجاي ده بس عشان الدكتور عنده ظروف كده ويعني ان شاء الله عز وجل يكون خير يعني هو هيبذأ معكم يعني هي يوم السبت مني السبت الجاي ده بس وانا هاخد منه يوم الجمعة الجاي ده بس وبعد كده الامور هتنتظم تاني زي ما هي ان شاء الله عز وجل هيبقى يرجع انا يوم السبت وهو يوم يوم الجمعة كما هو ان شاء الله عز وجل بس عشان عنده ظروف ناس الله عز وجل ان يوصل له اموره فنقول بالله توفيق نحن لازلنا نتحدث من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة الأستاذ دكتور الشيخ عبد العظيم بدوي الخلفي حفظه الله الحديث عن رمضان له شجون كما يقولون هنتعلم ان شاء الله عز وجل فقه الصيام حتى ان احنا نقبل على شهر رمضان واحنا عندنا بعض المعلومات عن الصيام وهو ده هو ده المعلوم من الدين بالضرورة والذي لا لاسع المسلم جهل كما يقول أهل العلم لأن إحنا لما نتناول حديث بنية الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إلي سبيل وصوم رمضان لازم يبقى عندنا فقه صيام رمضان كل ما يقبل شهر رمضان علينا قبل ما يقرب كده ساعات ان ان يقترب منا نكون احنا مستعدين له بالفقه بتاعه بحيث ان احنا ندخل رمضان واحنا عندنا فهم عن ازاي نصوم ايه حكمه الصيام ايه فضل الصيام في نهار رمضان من نواقض من نواقض الصيام نواقض الصيام إنما هو قد يحمل عندنا في الحديث يعني المعنى الظاهر جدا إنه هو فلا يرفث يعني فلا يتحدث بالكلام الفاحش البذيء يشتم يعني ولا يصخب ما يرفعش صوته كبائعين الأسواق ولا يصخب لأن الله عز وجل يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحميد كده قال إيه ف ما يعني هذا هذا مطلوب منك في الأيام العادية وفي غير الصيام إنك ما ترفع صوتك كبائعين الأسواق وتصخب بصوتك وتعلي صوتك وزع أكيد وتسرخ فهذا أنت منع عنه في الأيام العادية وآكد في رمضان وأن صائم ولا يسخب ولا يجهل يعني الجهل انك انت تتحدث بالكلام اللي هو يعني يضر الاخرين يضر ولذلك القرآن يقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ويقول الله عز وجل واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام فالجهل هو الحديث بما يضر المستمع يعني كلام يضر المستمع سسمعوا المستمع يضره يزعله فلا يرفث أي لا يتكلم بالفاحش البذيء ولا يصخب ما يزعاش ويرفع صوته لأنه دفع للصفهاء ولا يجهل يعني ما يفعلش شيء من أفعال أهل الجهل فإن شاتمه أحد طيب واحد شتمه بقى أو شتمك وانت صائم أو رفع عليك السلاح سواء كان سكينة أو مسدس أو ما شكل زلك أي سلاح من شأنه أن يقتل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين إني صائم يذكر نفسه أنه صائم حتى أنه هو يحلم ويكون زمام نفسه في إيده ويتمالك نفسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب الجامد المصارع مش اللي يمسك واحد يصارع يغلبه لا ده الشديد والقوي اللي هو يملك نفسه عند الغضب يجي واحد يستفزه ويغضبه ما يخرجش بقى عن شعوره بقى أو لا إنما يتمالك نفسه علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا أن يقول الصائم إذا جهل عليه من أحد الجهلين بأن شتمه أو رفع عليه السلاح أن يقول له إني صائم إني صائم يذكر نفسه بأن لا يفلت من يده زمامها، بألا يفلت من يده زمامها، وألا ينفعل ويغضب، وبالتالي يتصرف تصرفات مش كويسة، ويذكر الآخر الذي جهل عليه فشأمة أو رفع عليه السلاح، كأنه يقول إن صائم. ولولأني صائم لأخصت حقي منك لقصصت منك لدفعت عن نفسي ولكني صائم أذكر نفسي بذلك هذا معنى فليقول أن صائم وليس ضعف من الصائم أنه هو ما يردش الإساءة هو الله يقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إنما هو بذكر نفسه بذكر المعتدي هو لولا هو صايم لكن أخذ حقه منه ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده وهو من الله سبحانه وتعالى لخلوف فم الصائم بعض الناس تقول لخلوف لا هو الصح خلوف لخلوف فم الصائم ايه الخلوف ده الخلوف هو الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم من جراء خواء المعدة من الطعام المعدة خالية من الطعام العصارات بتنزل في, في المعدة والمعدة فارغة فهذه العصارات تنزل فوق بعض في المعدة فينبعث منها تعمل رائحة كده مش كويسة تنبعث هذه الرائحة من المعدة من خلال المريء تخرج من الفم وزيك سبحان الله حتى لو غسلت بقك بالمعجون وانت صايب تجي برضو ريحة تطلع لأنها ليس منبعثة من الفم كما يعتقد بعض الناس إنما هي منبعثة من المعدة بسبب خوائها من الطعام المعدة فارغة ما فيهش طعام هضمت الطعام وبالتالي فاضية وعصارات عما لا تنزل فيها والمعدة بتتقلص من من, من منها فاضية فالريحة الكريهة هذه تم من خلالها إلى خارجة من الفم ولذلك تكثر هذه الرائحة كلما اقتربت من المغرب بالذات تكون في عنفوانها بعد العصر ليل لان خلاص المعدة فضت خالص اصبحت فريغة يقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك او اطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك هل تتخيل هذه الرائحة التي تنبعث من فمك والتي لا تتحملها انت فضلا عن غيرك يعني انت صاحبها اللي خارج منك مش بتتحملها تتقزز منها وبتتعرف منها فمبلغ غيرك لما تنبعث هذه الرائحة فيشتمها بأنفه هذه الرائحة التي لا تستطيع أن تتحملها أنت فضلا عن غيرك هي عند الله تقع بمكان يعني عند الله عز وجل لها مكانة هي أطيب عند الله يوم القيامة من رائحة المسك تخيير ريحة المسك مش بقى ريحة المسك بتاع الدنيا اللي هو لا ده مسك الدنيا ده في دلوقتي المسك الصناعي اللي بيعملوه ده شوية بتاع العنز الصبونة كده ويتشامر ليه ريحة حلوة ده مش مسك ده مسك صناعي مسك الحقيقي الأصلي هو من, من من دم الغزال وليس من أي دم من من الغزال نما هو من, من دم من من, من, من نحية الصدغ بتاع ال زودية سنة هو المسك الاصلي يعني من حتة معينة من صدغ غدة معينة من صدغ الغزال لان شعر يقول فان المسكة بعض دم الغزال اللي بيبقى ده غالي جدا وبرحته طيبة جدا ده مسك الدنيا لا ده ربنا عز وجل بيقول بالنبي بقول لنا ان ده أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من رائحة المسك مسك ايه ده مسك الاخرة مسك الجنة يعني اه. أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهم هو أطيب عند الله من ريح المسك لان ربنا امر بالصيام فصام فكانت ريحة دي من جراء انه تسل امر الله عز وجل فربنا كفؤ ان رحته دي هي افضل عنده يوم القيامة من راحة المسك والصائم فرحتان يفرحهم الصائم بقى بيفرح بفرحتين اذا افطر فرحة فريحة فريحة بفطره يقال انه بعد ما انتهى رمضان يبقى فرحان او او او تم الله الله عز وجل عليه النعمة بانه اعانو خلص صيام الشهر وقيل انه هو بيفرح بعد المغرب يقول الحمد لله ان ربنا عز وجل اعني صمت النهاردة الحمد لله ان ربنا تنميلي اليوم بخير لانه ممكن يجيله اي حاجة يفطر يفطر يعيى يجراله حاجة يمرض اي حاجة ها؟ يجيله صفر مفاجئ يفطر ان فهو بيحمد ربنا سواء كان حمد بعد المغرب ان بعد ما افطر بعد المغرب حمد الله عز وجل ربنا يعني اعان وصام اليوم ده او سواء كان الحمد ده لجملة صيام رمضان ساعة ان يظهر هلال شوال فيقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قل بفضل الله فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون يعني يقول والله الحمد لله الذي أعانني على أن صمت الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت طيب وإذا لقى ربه فرحا بصومه هيفرح بقى بالصيام اللي صام دوه امتثلا لأمر الله يوم القيامة لما ربنا بقى يجزيه خير على صيامه انه صام كما أمره الله عز وجل الحديث ده حديث متفق عليه وعن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا برضو ايضا من فضل من فضل الصيام ان في الجنة بابا يقال له الريان الباب ده الريان جاي من الري كإني صائم عطشان فربنا بيرويه والباب ده بقى باب الري باب الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة الصائمين بس صائمون فقط هم الذين يدخلون من هذا الباب لا غيرهم. يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. إيش حد يدخل تاني غيره؟ أي ينادي المولى عز وجل أين الصائمون؟ أو ينادى من قبل المولى عز وجل أين الصائمون؟ فيقومون. فنصائمين في يومه. فيقومون. لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه احد شوف التأكيد كم مرة لم يدخل منه احد لم يدخل منه احد غيرهم يقوموا ويسمح لهم المولى عز وجل بالدخول وبعد ما يدخلوا يتقفل تاني الباب ما يدخلش حد تاني معا هذا فضل وكرم ومنة ومنحة من الله عز وجل للصائمين نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب العالمين وأن يعني يدخلنا من هذا الباب مع جملة اهل الصيام وأن يروي عطشنا يوم القيامة وأن يسقينا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنئة مليئة لا نضمأ بعدها أبدا حتى نلقاه في الجنة اللهم أمين هذا حديث أيضا متفق عليه عند البخاري واللفظ اللي معانا ده لفظ البخاري وموجود عند مسلم وفي سنن الترمزي وابن ماجه وعند النسائي وجوب صيام رمضان برؤية الهلال يعني واجب على المسلم إذا رأى هلال رمضان إنه هو يصوم الشهر سيدنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أي لرؤية الهلال رؤية بقى البصرية رؤية العينية وأفطروا لرؤيته وبرضو نفسر الهلال لما في نهاية رمضان فإذا وجدناه نفطر لأن ده للإيه للشوال فإن غمي عليكم يعني مش عارفين التبس علينا فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين كملوا ثلاثين يوم أتموا العدة عدة الشهر يبقى خلاص الجو آتم في غابرة مليان سحاب عرفناش نشوف تحرينا رؤية الهلال فما استطعنا رؤيته طبعا في اجهزة حديثة ومكبرات وحاجات الكترونية مراصد وكده بتورينا الهلال حتى والصحب كثيرة وإذا كان الجو مغبر برضو هذه الأرصدة أو المراصد بتورينا يعني بنشوف بها الأهلة ولكن إن غمي علينا بنتم الشهر بدلا ما يبقى 29 يوم يبقى 30 يوم حديث متفق عليه أيضا وموجود عند الإمام مسلم والنفذ المعنى ده لفظ الإمام مسلم موجود عند البخاري وعند النسائي أيضا في سنن بما يثبت الشهر متى وكيف وبما يثبت الشهر يثبت الشهر برؤية الهلال ولو من واحد عدل يعني إنسان الإنسان العدل هو صاحب المرؤة الذي لا يتهم في دينه معنى عدل كده عدل لا يتان في دينه ولذلك ربنا عز وجل يقول اشهدوا ذو عدل منكم أي صاحب مروءه لا يتهم في دينه يكون عنده عنده تقوى عنده ورع وعنده كده يعني وخوف من الله عز وجل لا يتان في دينه فلو واحد لا يتان في دينه صاحب مروءه ويقول انا رأيت الهلال فنصوم برؤيته نصوم برؤيته طيب وإلا نكمل عدة شعبان 30 يوم طب افرض واحد شاف الهلال بس هو مش عادل لا نكمل شهر ايه شهر شعبان 30 يوم احنا ما شاف منا اللي مننا الهلال بس في واحد شافه وبعدين جينا ده مجهول الحال ها مجهول الحال ما هو ما احنا ما نعرفش ان ده عادل ولا مجهول الحال او ان احنا نعرف ان هو ما هوش عادل حاله بالنسبة لنا ليس مجهول احنا عارفين ان ده مش عادل تمام؟ إنما المجهور الحال ده أنت ما أنتش عارفه هو عدل ولا مش عدل إنما الثاني إحنا عارفين أنه هو مش عدل ما ناخدش بإيه بالشهادة بتاعته بالرؤية بتاعته وإنما نتم الشهر أدام غم علينا وما شوفناهوش نتم الشهر شعبان تلاتين يوم دللنا, دللنا حديث سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراء الناس الهلال الناس طلعت وبوص على الهلال من حيثة العالية الجبال العالية فأخبرت يعني أنا سيدنا عبد الله يعني فقول فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته يعني سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى الهلال طلع من جملة الناس اللي بوص على الهلال شاف الهلال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام الله وصل معنا شفت الهلال فصام أي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه قال علي النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلاص نحن هنصوم، صوم وكلكم تصوموا يط المسلمين كلهم يصوموا لأن سيدنا عبد الله بن عمر عدل وهو ده دليل أن نحن يجب علينا صوم رمضان برؤية الفرد الواحد العدل الرجل العدل الواحد فإن لم يرى الهلال يرى الهلال لغيم أو نحوه في غيم صعب متكسفة كثيفة أو غطرة كثيرة فحالت بيننا وبين رؤية الهلال هنتم عدة شعبان ثلاثين يوم هنصوم يوم خلاص نتم شعبان بدلا ما شعبان يبقى ست تسعة وعشرين هيبقى ثلاثين وذلك لحديث أبي هريرة السابق صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثينة أما شوال بقى فلا يثبت هلاله ولا, ولا, ولا نفتر إلا بشهادة اتنين عدل آه يقول ليه الفرق طب بينه واحد ما, ما انت لو صمت يوم زيادة يعني طلع مثلا الكلام بتاع العدل دو مش مظبوط أو احنا خدنا بكلام واحد وما طلعش عدل فصمنا يوم صمنا بدري يعني ما كانش النهاردة فيه الهلال بتاع بتاع رمضان اتضح ان الهلال رمضان طلع بكرة طيب ايه اللي يحصل ايه يعني تصوم يوم زيادة ولا حاجة انما تنقص من رمضان يوم لا ما ينفعش لو صمت يوم زيادة ما يضرش هتاخد اجر ان شاء الله ربنا بضعش اجر حد طيب انما تفتر يوم من ايام رمضان لا علشان كده كان الافطار باثنين رجلين عدل انما كان الصيام برجل عدل يعني الصيام زيادة ولكن يوم من ايه من رمضان علشان كده قالوا اما شواله فلا يثبت دخوله الا بشهادة اثنين عدول يعني اثنين عدل يعني طيب الدليل ايه دليل حديث سيدنا عبد الرحمن ها حديث سيدنا عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها عبد يعني أنسكوا لها يعني عبدوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا اثنين مسلمين اثنين مسلمين شاهدوا بنو ما شافوا ليل رمضان طيب على كل حال نعيد تاني وفي العيد اعاده افاده بس احنا عايزين نخلص على علشان نقطع شوط طويل علشان ان شاء الله يعني ننتهي من فقه الصيام و, و وندخل رمضان واحنا معانا فقه الصيام ان شاء الله عز وجل لا بأس ان شاء الله وقدر الله ما شاء فعل حديث سيدنا عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بيقول لنا أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال ألا أني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شهدان مسلمان فصموا وأفطروا وعن أمير مكة الحارس بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما طيب سيدنا عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب بيقول إن هو في يوم خطب للناس وكان اليوم ده اللي هو الناس بتشك فيه اللي هو يوم تلاتين شعبان. يبقى يوم الشك بيكون يوم, يوم, يوم 30 شعبان ليه شك؟ ليه شك؟ عشان احنا شكين هل هو متمم لشعبان 30 ولا هل هو اول يوم من رمضان وشعبان 29 يبقى هو ده اسمه يوم, يوم الشك اليوم اللي شك فيه ده خطب في الناس وقال قال لهم, قال لهم يا جماعة انا اعدت مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وسألتهم فهم حدثوني واخبروني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال سوموا لرؤيته يعني لرؤية هلال رمضان وافطروا لرؤياته أي لرؤية هلال شواء وانسكوا لها عدوا يعني فإن غم عليكم إن ما قدرتوش والأمر التبس عليكم والسماء مليانة صعوب ومليانة غيم ومليانة غبرة وما شفتوش الهلال فاتموا ثلاثين يوما خلو شعبان ثلاثين يوم تموه خلوه كامل شاري كامل فإن شهده طب افرد بقى احنا هم علينا ولكن شهد شاهدا شاهدان مسلمان اثنين مسلمين عدول شهدوا قالوا احنا شفنا شفنا الهلال فصوموا وافطروا سواء الاتنين دول كانوا رأوا هلال رمضان نصوم او رأوا هلال شوال نصوم يبقى هنا ذكر اثنين خلي بالك معايا حديث سيدنا عبد الرحمن ابن سيد بن الخطاب ذكر اثنين شهود مسلمين طيب حديث امير مكة الحارس بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسيكا للرؤية فإن لم نره وشاهد شاهد عدل نساكنا بشاهداتهما شاهد عدل اثنين برضه الله طيب ما انت لسه دلوقتي عم الحج بتقول ان يثبت الشهر برؤية الهلال الواحد برؤية الهلال من الواحد العدل يعني لو واحد واحد بس واحد بس من المسلمين عدل وقلنا ونحنا العدل اللي هو لا يتان في دينه واللي هو عنده مرؤة وعنده طاقة وعنده ورع آه هذا الرجل العدل لو شاف الهلال لو شاف الهلال رمضان وقال لنا إحنا شفناه في رمضان واحنا نسخ في كلامه ونسخ في دينه هنصوم طب إزاي بيقول كذا وإزاي الحادثين التنين بيقولوا لأ باتنين نقولك اه ما هو اثنين بس لما جلنا دليل بواحد فخرج لنا الصيام انما الافطار بتاع شوال ما جالناش دليل فبقي على على ما هو باثنين يبقى يبقى الصيام ممكن واحد وممكن اثنين انما الافطار ما ينفعش واحد لازم اثنين عشان ما جالناش دليل لان دليل عبد ربنا سيدنا على سيدنا عبد الله بن عمر كان دليل على انه خرج الاثنين لواحد ها بدل ما ايه متمسكين باثنين نقول لا ده ممكن واحد كمان لان سيدنا عبد الله بن عمر كان لوحده وشاف الهلال لوحده وقال للنبي والنبي عليه الصلاه صام رمضان وعمر بصيامه امر الناس بصيامه فخرج لنا زي ما الشيخ بيقول هنا ها فبمفهوم الحديثين على عدم جواز شهابة الرجل واحد في الصيام والإفطار يقول فخرج الصيام بدليل الصيام هنا بتاع رمضان خرج بدليل اللي هو دليل مين دليل سيدنا عبد الله ابن عمر اللي هو شافي الهلال لما ترأى الناس الهلال قال فأخبرته رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني رأيته فصام وأمر الناس بسلامه حديث إيه حديث صحيح الشيخ الألباني ذكره في الإرواء وموجود في قصص السنة والحديث رأه, رأه أبو داود في السنة أيضا طيب فهذا حديث صحيح فخرج خرج الصيام بدليل إنما الإفطار ما عندناش دليل غير شهدين العدل فبقي بشهادات العدل يقول وبقي الإفطار حيث لا دليل على جواز صيامه بإفطاره بشهادة الواحد فباقيه على شهاده الايه شهاده الاثنين طيب بننبه بقى بنقول ايه او الشيخ بينبه بيقول ايه بيقول ومن رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس عشان هو هنا الشيخ يقصد ايه عشان ما حصلش بلبله الناس تتبلبل ان انا هو يعني بعض بعض العلماء قال لك لا يفطر هو مع نفسه ومس ما يمورش حد بالصيام يلزمه هو مش هو اللي شاف لوحده يلزمه هو تمام اني ممكن هو لو قال انا شفت, الصيام شفت, شفت الهلال الناس ما تصدقهوش يجي هو صايم فناس تروح معاه وتصوم وناس ما تصومش وتبقى العملية يعني فيها هرجلة ومبقاش في كده حرمة للصيام ولا حرمة للشهر وفرحة الصيام تروح وفرحة الافطار وقدوم شهر شوال بعد رمضان تروح وكان بيحصل كده كان بيحصل كده ان الناس تختلف وهنشوف بقى بيختلف المطالع ونشوف الامور اللي احنا كنا بنمر بيها دي ونسال ربنا ان يعافينا يا رب ويجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء اللهم امين يا رب العالمين فالشيخ بينبهون فمن رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس والافضل الافضل ان هو يصوم مع الجماعة افضل ان يصوم مع الجماعه عايز يصوم لوحده يصوم بس ما يمش حد الصيام يصوم مع نفسه مش يصوم وماش بقى يقول لهم انا صايم الهلال انا ص... لا ما يلزاموش الامر ده ما يشقش ان هو قلت انما هو عايز صوم مع نفسه وصوم مع نفسه ما هو شافوا ان سم انما الافضل ان هو يصوم مع جماعه المسلمين حتى لا يحدث فرقه في صف الايه المسلمين ولا يفطر ايضا حتى يفطر جاز هو شاف هلال شوال يلزم الفطر لوحده تمام وما يروحش بقى لا ويلزموا الفطر لوحده وينتظر حتى يفطر المسلمون يفطر المسلمون ويخرج معهم في صلاه العيد تمام انما ما يعودش بقى هو يقابل كل واحد يقول له عمّة ده أنا شفت الهلال مبارح قال لا أنت أو أنا شفت الهلال النهاردة أنا بكرة صابح مفتر أنا مفتر وما ينفعش كده كده في تصدع في الصف في فرقة وفي شتات وكده يعمل فتنة وطارفين نبع السام يقول فتنة نائمة لعن الله من أعيقظها ما يكونش التسبب في أن تتوقذ فتنة بين الناس وتحدث فتنة بين الناس إذن هو آه آه من رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس ولا يفطر حتى يفتروا وبيستند شيخنا على حديث سيدنا أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وحديث صحيح موجود في صحيح ابن الجامع وموجود في سنن الترمذي بي بينوه بي لنا برضو شيخنا حفظه الله في الهامش تحت بيقول ان اهل العلم بعضهم فسر الحديث اللي احنا او قلنا دلوقتي ان معناه ان الصوم والفطر يكون مع جماعه المسلمين و و وعظم الناس يعني مع مع مع السواد الاعظم من الناس طيب يقول فمن الخطأ صيام بعض الناس مع دولة مجاورة وفطرهم معها مخالفين بذلك أهل ديارهم وبلادهم لأن الجماعة حق وصواب والفرقة زيغ وعذاب وقد قال الله تعالى وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كلام جميل جدا جدا كلام ده أنا سمعته قرأت للشيخ الألباني رحمه الله عليه قرأت للشيخ ابن باز سمعت هذا من الشيخ محمد صالح اللحيدان بأذني وأنا رأه رأي العين بجوار مقام إبراهيم في شهر من شهور رمضان في في سنة من في شهر يعني من من السنين في شهر رمضان أجب على سؤال فقال أن لكل بلد رؤيتها لكل بلد رؤيتها فاللي في مصر يصوم مع أهل بلده واللي في السعودية يصوم مع أهل بلده واللي في ليبيا يصوم مع أهل بلده هو لا بأس يعني في اختلاف المطالع انهم يقولون اذا اشتركت البلد مع البلد المجاورة معها في جزء من الليل فلا بأس انحنا حتى لا نحدث فرقة يبقى ناس صايمة وناس مفترة زي ما أنا قلت دلوقتي الأفضل الأفضل أنك أنت تصوم مع بلدك عشان تبقى فرحة صيامكم مع بعض فرحة وافطاركم مع بعض فرحة ويبقى فيها فيها اجتماع على الكلمة واجتماع على الفعل لأن النبي صاصم يقول عليكم بالجماعة فإنما يأكلوا الذئب من الشات القاسية يعني الجماعة الجماعة يعني ربنا عز وجل بيحمي بها الجماعة حق وصواب الفرقة زيغ وعذاب كما يقول الشيخ وربنا أمرنا بالاعتصام والتجمع وعدم التفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا طيب يعني في سنين فاتت كانت ال يعني الناس لا تصوم مع في رؤية البلد اللي هي فيها كان يبقى عندنا في مصر صيام مثلا افطاروا لك احنا لم نرى الهلال فهنتم شعبان 30 يوم السعوديه شافت الهلال لان السعوديه اعلى مننا الجبال بتاعتها عاليه ولربما عندهم مراصد في مرصد كبير في جدة يعني بي بي بيعتمدوا على الله ثم عليه في في في الرؤية المجاهر الكبيرة الإلكترونية وكده فكانوا السعوديين تصبح صايمة ومصر تصبح مفطرة فكانت الناس كتير جدا وخاصة الإخوة الملتزمين للأسف كانوا يصوموا مع السعوديين وتصبح الناس ناس صايمة وناس مفطرة وضاعت فرحة الصيام وبهجة رمضان و... ومنظر مش حلو وكانوا زمان الاخوة ما عندهمش فقه وكانوا بيحملوا الناس وكانوا ينكروا على الناس افطارهم ولا اذا احنا لازم نصم على السعودية وحنز... وهذا برضو كان لقلة الفقه عند ايه كثير من الاخوة نيجي برضو على اخر رمضان في رؤية هلال شوال ونجد برضو الامر كذلك نفاجأ ان الناس صامت مع السعودية اعلنت ان في الغد افطار اول ايام العيد احنا غم علينا ما شفناش الهلال فاعلننا في الاذاعات المرئية والمسموعة والمقروة اني غدا المتمم لشهر رمضان تلاقي كتير من المسلمين مفطرين مع السعودية و... وراحت بهجة الفرحة بالعيد وراحت بهجة اتمام شهر رمضان وناس صايمه وناس مهرجله وتفرقه تفرقه جامده ومفيش اعتصام بحبل الله عز وجل فدي كانت من الامور اللي ايه بتؤاخذ على المسلمين وخاصه الاخوه الملتزمة فافضل حاجة ان احنا نرجع الى اهل العلم نشوف اهل العلم قالوا ايه يعني يقولون ان من من الخطا صيام بعض الناس مع دولة مجاورة وفطرهم معها سبحان الله وإنك العجيب انك تسمع الكلام ده من علماء السعودية يعني تسمع الكلام ده من علماء السعودية لك لا صد مع بلدك وفتر مع بلدك ما تكونش سبب في تفريقة المسلمين ما تكونش سبب في احداث فتنة بين المسلمين ويستني يقول قول المولى عز وجل واعتصموا بحبل لا جميع ولا تفرقوا ويقولون حديث النبي عليه السلام يا الله فوق الجماعة طيب على من يجب الصوم مين اللي واجب عليه النصوم العلماء أجمعوا ان الصيام بيجب على المسلم يبقى اللي قلنا المسلم بمفهوم المخالفة هيخرج لنا الكافر إذا ما نجيش على الكافر ونقول له لا أنت لازم تصوم وإن كان هذا يعني خلاف دايما بنذكره نقول له خلاف يعني موجود بين أهل الأصول هل الكافر يخاطب بفروع الشريعة ولا ما يخاطب يعني هذه مسألة من مسائل الأصول الشاهد أن بمفهوم المخالفة لو قلنا يجب على المسلم فيخرج لنا الكافر وإذا قلنا يجب على المسلم العاقل يبأ يخرج لنا بدل مفهوم المخالفة بالعاقل ال المجنون والمعتوه ااا ال المجنون اللي هو ذهب عقله كليته والمعتوه لو عنده إيه اللي عنده نسبة تخلف كبير ما نقدرش نقول صوم طيب ويجب كذلك على البالغ يبقى ما نجيش على الصغير ونقول له يجب عليك الايه الصوم لا إنما الصغير نعلمه وندربه على الايه ندربه على الصيام نخليه يتمرس نمرسه وندربه ونعوده ان هو عنده خمس سنين وست سنين كده نصومه يصوم كده لغاية الظهر وبعدين لما نلاقي بقى ايه الجوع وقرصه والعطش حرقوا كده اللص بقى إيه نخليه يفطر طيب بقى عنده ست سنين نشد عليه شوية نخليه صوم لغاية بعد العصر طيب يبقى بقى عنده سبع سنين كده لا بقى أنا له لا خلي بالك بقى إيه لازم تصوم لغاية المغرب معا طيب وممكن هو عنده خمس سنين كده نلهيه زي ما الصحابية كانت تقول ربايع بنت معاوز آه فنشوف الحديث نلهيب حاجة للدير وانا عادوا قدامكم بيوتر كده نلهيب بلعبة نه نه نه عنده ألعاب نطلع هالو بحيث نهو يتلاها يفاجه وب المغرب أزنت يفطر معانا يتعود لأن الأمور بتعود وينشأوا ناشئ الفتيان فينا على, على ما كان عوده أبوه عوده على الفطر لغاية مبالغ والله ما تعرف تخليه صن بعد كده أبدا وربنا هيحسبك لان انت انشأت على كده علمت على الصيام من الصغر كما حثك على ذلك النبي عليه الصلاة وحثك على على على الصلاة تعوده على الصيام مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع فامتثلت الامر النبي صلى الله عليه وسلم والله لك الاجر والثواب عند الله عز وجل لما يصوم ابنك تاخد الاجر ولا ينقص من اجره ان شاء الله ان كان هو مش واجب عليه انما احنا بنعوده علشان حينما يجري عليه قلم التكليف يكون هو خلاص قد ما يبلغ يكون خلاص هو خد على الايه؟ على الصيام والصيام بالنسبة له عادي جدا ما فيهوش أي, اي مشقة واي تعب بالنسبة له انما يبقى كبير وطول اصله هو ضعيف فيا نسيبوه يفطر ما فيش مشكلة يعني لا حرام عليك ربنا هيحسبك كفى بالمرء اسما ان يضيع من يقوت اكبر اسم ان تضيع عيالك وإذا قلنا الصحيح يجب الصوم على الصحيح فهيخرج لنا السقيم يبقى المريض مرض الصيام يضره نقول له لا ما تصومش نقول له لا ما تصومش لو مريض مرض الصائم مرض والصوم هيؤخر برأه شفاءه نقول له لا ما تصومش ربنا أعطاك رخصة يبقى لا يجب الصوم على إيه على السقيم. طيب واذا كنا قلنا المقيم يبقى لا يجب الصوم على المسافر. شو باي كلام؟ يبقى أجمع العلماء على أنه يجب الصوم على المسلم. أخرج لنا الكافر وعلى العاقل أخرج لنا المجنون المعتو وعلى البالط أخرج لنا الصغير إلا نحنا نضربه وإذا و الصحيح أخرج لنا المريض السقيم والمقيم أخرج لنا المسافر. و يجب أن تكون إذا الحكم جاي ده بقى خاص بالمرأة بقى بيزود فوق دول ده كله بيشترك فيه الرجل والمرأة طيب المرأة بقى بتزيد بقى على الرجل في, في ايه ويجب أن تكون المرأة طاهرة آه المرأة طاهرة يبقى من الحيض والنفاس يبقى طاهرة من الحيض والنفاس هيخرج لنا صاحبة العذر المرأة صاحبة العذر اللي عليها الحب خرجت، المرأة اللي عليها عذر من النفاس خرجت، يبقى لمن تصوم ولا الحائط تصوم، تمام؟ إنما طاهرة من الحدو النفاس تبقى تصوم، طاهرة من الحدو زا. طيب مسلمة وعاقلة وبالغة وصحيحة ومقيمة وطاهرة من الحدو النفاس، يبقى يجب عليها إيه؟ يجب عليها الصوم. أما عدم وجوبه على غير العاقل البالغ فلقوله صلى الله عليه وسلم الدلائل بها الدليل رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم الشاهد عندنا هنا المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم يبقى المجنون مع له الصيام من المساعة ما تجعله عقله يقول له بس يجب عليك ان انت تصوم طيب والصبي ها النهاردة هو لسه ما احتلمش صبح يحتلم نقول له خلاص بقى انت من النهاردة صايم انت من النهاردة صايم لا شربت ولا أكلت انت من النهاردة صايم انت من النهاردة صايم خليني جار عليك قلم التكليف خلاص بقى بلغت الحلم طيب يبقى يا سبي حتى يحتلم ويسحب الأولي الصبي أن يأمروا بالصيام متى أطاقه ليتمرن عليه ذاك كلمة نقولنا اختداء بفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بصبيانهم وبيذكر لنا حديث ستنا ربيع بنت معاوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غدات عشوراء إلى قرى الأنصار يعني يوم عشورة الصبح لأن يوم عشورة كان زمان في بداية الإسلام في صدر الإسلام عشرة عشرة كان صيام فرد كان صيام فرد ثم نسخة وعاد بعد كده إيه نافلة سنة يعني اللي صوموا يصوموا مستحب الصيام تمام طيب فستين المعوز بقى ربع بت المعوز بنت معاوز بتقول ان النبي عليه السلام بعت لهم وداته عشراء يوم عشراء الصبح يعني في الفجر إلى قرى الأنصار من أصبح مفترا فليتم بقية يومه اللي اصبح اللي, اللي كان حاجة الصبح بعد الفجر اه يتم صيامه يتم ايه الصيام بقية اليوم ومن أصبح صائما فليسق اللي ما كانش حاجة خلاص يبقى صايم واللي كان حاجة يمسك بقية اليوم بس هو مفطر بس يمسك بقية اليوم طيب قالت فكنا نصومه فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا فكانوا بقى بعد ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ارسل إليهم بهذا الأمر فكانوا بيصوموا اليوم ده ومش كده وبس وبيامروا الصبيان بتاعتهم الاولاد بتوعهم الصغيرين إنهم يصوموا ونجعل لهم اللعبه من العهن من الصوف يعني يعمل لهم الألعاب كده عروسه كده وحصان وبتاع وحاجات من كده من الايه من من الصوف يعني دمية يعني لعبة من الصوف فساعة ما يبكي الصبي من الجوع، فإذا بك أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك يدولوا اللعبة يلعب بها عشان يتلهى لغاية ما يحين وقت الإفطار حتى يكون عند الإفطار طيب الحديث ده متفق عليه وأما عدم وجوبه يعني وجوب الصوم على غير الصحيح المقيم فلقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام آخر المريض اه يبقى ايه يفطر ويقضي بعد ايه ما ربنا يشفيه طيب والمسافر يفطر ويقضي بعد عودته من او بعد انتهاء شهر رمضان يبقى ايه يقضي اللي يقضي اليوم اللي هو الايام الافطر فان صام المريض والمسافر أجزاهما طب فرد هو مريض ويتحمل يقول لك لا هو الصيام بتعبني بس شوية مشاوي بس سماه الرسوب صام يجزئ خلاص ينفع طيب والمسافر يقول لك أنا بسافر بسافر بس ما بجيش المشقة يعني اللي هي تطرين للفطر خلاص افطر صوم صوم أدم أنت تتحمل مشقة اللي هي مشقة السفر والصوم لا بأس خلاص مش رينكر عليك هذا الأم فان يعني فإن صام المريض والمسافر أجزأهما ي ينفع يجزئهما يعني ينفع الصيام بتاعه لان إباحة الفطر لهما رخصة هي رخصة فإن أخذ بالعزيمة فهو خير وأنت نصوم خير لكم إن كنتم تعلمون تمام يعني إحنا هنكتفي بهذا القدر من الصيام نصوم